بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الرابع من كتاب نيل الأرب في مثلثات العرب الوجه الأول تتمه باب الضاء كثير ظلم اسمه ظلام وشجر قيل له ظلام وجمع ظالم أتى ظلام ثم الظليم اسم النعام الذكري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 وهي عبد الطاغوت بضم العين وكسر الباء مبنياً للمفعول وعبد الطاغوت بفتح العين وسكون الباء مع الإضافة وعبد الطاغوت بثلاث ضمات مع الإضافة وعبد الطاغوت بضم العين وتشديد الباء وعابد الطاغوت وعباد الطاغوت وعبد الطاغوت فقال فهذه سبعة أوجه محفوظة عن أبي حاتم السجستاني وثم من قرأ بكل حرف منها ثم قال وذكر عن الخليل أنه قال ويقرأ وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت معناه صار الطاغوت معبودا كما تقول فقد يزيد وعبد الطاغوت أراد عبدة الطاغوت وطرح الهاء من اللفظ والمعنى في إثباتها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 وشاطئ النهر فذاك عبر ثم الكثير والعقاب عبر وناقة قوية في السير قوله تأويل رؤيا أي تفسيرها والإخبار بما يقول إليه أمرها والرؤيا بغيرها ما يراه النائم في منامه والرؤية بالتاء ما يراه الإنسان ببصره انتهى تردد البكاء بصدر عبره والدمع قبل فيضه والعبرة اسم إلى تعجب والعبرة خرزة لابن الحريش فدري قوله اسم إلى تعجب إلى آخره في نسخة بدأ هذا الشطر للعجب العجاب ثم العبرة انتهى قوله لابن الحريش هو ربيعه ابن الحريش وبها لقب ثقيل ذو العبرة انتهى ترد شيئا قيل فيه عبلة وغلظ وبيض معنى عبلا وعظم تفسير لفظي عبلا عبالة فكن عظيم القدر عض وسبق ووجوب عتق نجابة تخليص عبد عتق من ربقه الرق وجاء العتق جمع عتيق أي قديم فدري وعتقك العبد هو العتاق جمع عتيق جيد عتاق وفي العتيق لغة عتاق ثم العتاق القدم بالكسر وطرق العصعص فهو عجب ومن يسامر النساء عجب مثلث العين وأما العجب فهو الزهو والدعاء الفخر قوله وطرق العصعص إلى آخره فائدة في أصول الأشياء واختلاف تسميتها العجب أصل الزنب الزمك أصل زنب الطائر المقد أصل الأذن السنخ أصل السن وكذلك الجزم الجرثومة أصل النفس وكذلك والعنصر والعيس والنجار والضئذل الغلثمة والعقدة أصل اللسان انتهى وأيضا, وأيضاً الرسيس أصل الهواء الجعثن أصل الشجرة الجذل أصل الحطب الحضيد أصل الجبل انتهى ذو القوة الضخم القصير عجرم دويبة في شجر فالعجرم والجمل الشديد ذاك عجرم ثم المعجرم سنام البكر وكل إسراع يسمى عجرمة ومئة من الجمال عجرمة مثلث الحرفين ثم العجرمة بالضم والكسر لبعض الشجر وهرم ضعف توان عجز في جمع عجزة يقال عجز لآخر الأولاد ثم العجز جمع عجوز لعثيق الخمر تحفاء شيء شبه ظن عد وكل ماء مستمد عد وبثر الأحداث فهي عد تد بوجههم أوان الحر قوله وكل ماء مستمد أي له مادة يستمد منها ولا ينقطع فائدة في تقصير كمية الماء وكيفيته إذا كان الماء دائما لا ينقطع ولا ينزح في عين أو بئر فهو عد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 ثم مجموم ثم منقوص وفعلة من عدة تدعى عدة مدة أقراء النساء عدة والأهبة اسمها لديهم عدة وعدة الإيمان يوم الحشر والعدو وهو الركض قل فيه العدة والطلق الواحد من هذا عدا واسم إلى جمع عدو كالعدا وجمع جمعه أعاد فدري قوله وسم إلى جمع عدو معطوف على والطلق ولا جمع له لأنه يطلق على الواحد والمثن والجمع والمذكر والمؤنث وقيل يجمع ويؤنث انتهى لشاطئ الوادي وسلت عدوة مرتفع المكان وضم عدوة ومتباعد المكان عدوة والعاديات اسم الخيول الضمري والأكل والشيء القليل عدف قوم إلى خمسين شخصا عدف وعدفه أيضا وجاء عدف جمع عديف ما يذاق فدري مثل وكيل والجزاء عدل فريضة وسمفة والعدل اسم لنصف الحمل ثم العدل جمع عديل لك فوق البكر قوله وسمفة أي كان واليا شرطة تبع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 إذا كان الوجع في الحلق فهو عذره كما في النظم ويسمى ذبحة، فإذا كانت العنق من خلق وساد أو غيره فهو لبن فإذا كانت الرأس فهو صداع، فإذا كان في شق الرأس فهو شقيقة، فإذا كان في العين فهو عائر، فإذا كان في اللسان فهو قلاع فإذا كانت في الكبد فهو قباد، فإذا كانت في البطن فهو قداد، فإذا كانت المفاصل فهو رثيا. فإذا كان في الجسد كله فهو رداع فإذا كان في الظهر فهو خزرة فإذا كان في الأضلاع فهو شوصه فإذا كان في المثانه فهو حصاء وهي حجر يتولد فيها من خلط غليظ يستحجر انتهى من فوق عظم أخذ لحم عرب ويابس البهري ذاك عرب عرب أو عروب عرب لحسنه الخلق وذات البشر قوله لحسنه الخلق لضم الخاء مع سكون اللام للوزن بيان لعروب قال الشاعر عروب فلا تلقاك إلا تبسمت وأبدت جمانا في عقيق منظم فائدة في محاسن اخلاق المرأة وسائر أوصافها إذا كانت حيية فهي خريدة فإذا كانت محبة لزوجها متحببة إليه فهي عروب فإذا كانت منخفضة الصوت فهي رخيمة فإذا كانت نفورا من الريبة فهي نوار فإذا كانت عفيفة فهي حصان فإذا احصنها زوجها فهي محصنة فإذا كانت كثيرة الولد فهي نسور فإذا كانت قليلة الولادة فهي نزور فإذا كانت تلد الذكورة فهي منكار أو الإناث فهي مئنات أو مرة ذكرا ومرة أنثى فهي معقاب انتهى بالطائف اسم لمكان عرجو من إبل خمس مئين عرجو وجمع أعرج وعرج عرجو وجمع عرجاء لضبع البر قوله من إبل خمسمئين عرجو وقال السعالبي في فقه اللغة إذا كانت الإبل ما بين ثلاثة إلى عشرة فهي زود فإذا كانت ما بين العشرة إلى الأربعين فهي صارمة فإذا بلغت الأربعين فهي هجمة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 وأما الاثنين المصحبان فيقال لهما زوجان قال تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وقال تعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ثم قال تعالى في الآية التي تليها ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين فدل التفصيل على أن معنى الزوج الإفراد انتهى جرّة قوله زوجتنا وزوج بيان لعروس ولا يقال للزوجة عروسة وقوله وحبل الجر بيان لعراس بكسر العين وهو حبل يربط في عنق البعير انتهى وسعة خلاف طول عرض وما سوى النقدين أما العرض فحسب وجسد والعرض ناحية وقيل وسط النهر قوله ناحية أي جانب ومنه قولهم اضرب به عرض الحائط أي جانبه واما خبر كل الجبن عرضا أي ممن يعترض ولا تبحث عمن جبنه ا مسلم ام مشرك انتهى ومر معنى من معاني عرضه وخصصوا بالقول لفظ عرضا وقل اذا صار عريضا عرضا عراضه وعرضا بالكسر قوله بالكسر راجع لقوله عرضا كعنب وأما عراضه فبالفتح كسحابه انتهى رائحة واسم نبات عرف والصبر في الملم ذات عرف وما برأس الديك ثلث عرف أو بقف الحجر وضد النكر قولوه رائحة أي بشرط أن تكون طيبة فائدة في سائر الروائح الطيبة والكريهة وتقسينها عن التعالبي العرف والأريجة والأرج للطيب القتار للشواء الزهومة للحم الوضر للسمن الشياط للقطمة او الخرقة المحترقه العطن للجلد غير المدبور والريح او قرحة كف عرفة معرفة الشيء تسمى عرفة قطعة ارض استطالت عرفة وانبتت عشبا وبعض زهري واكل لحم من عراق عرق عظم وأصل كل شيء عرق والجبل الصغير ثم العرق جمع عراق شاطئ للبحر للصف من خيل وطير قل عرق والعرقة الأصل وجمعها عرق وجمع عرقة بفتح العرق لمن عرقه كثير يجري تنكر اشتد فقل قد عرم وبيض مشفر البعير عرما وإن يقل هذا الغلام عرما معناه ما أعرمه يا بدر قوله ما أعرمه أي ما أشده ولا يقال ذلك انتهى بأمث بكر عود عرن ريح الطبيخ والطفيل عرن جمع عرين بيت ليس عرن أو لحم نوم بعض الشجر غلبة والقهر ذاك عز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 واسم مكان بعض جن عسر وجمع أعسر الرجال عسر يعمل بالله وساء خلق خالد أمر بمعنى عسر وإطعام زيد عسل جمع عسيل قد أتاك الشعور عسن كالكسر وعدد شرو أو صاحب أو واحش ورقوب أمر في كتب اللغة التي بأيدينا فحرر انتهى مصحفه شجرة اللبلاب تدعى عصبه وهي عصبه جمارة أي لشد, لشد خصوص لأنهم قالوا العصابة فاق للخصر الإزار لما تضين للهودج البطان للقتب السفيف للرحل انتهى عشيرة غيث وحبس عصر عطية والمنع ثم العصر اسم أتى لجبل والعصر لملجأ وثلث اسم الدهر عصلت اي عوجت عودا عصلا واسم المعاء ان ترد قل عصلا قد جساق لا يطير عصمه الله وقال واسم لمصدر وشعر او رجلي الغراب اي عن يد الخيل ذاك عصما كان في واحده دون اخرى فاذا كان البياض متجاوز قوائم دون يد او رجل فهو محجر ثلاث مطلق يد مطلق يد او رجل فإن كان بياض التحجيل في يد ورجل من خلاف ذلك الشكال وهو مكروه الوظيف على غصغ فهو التحجيل فهو أصبر عمق فهو ادرع فان كله فهو أغشى وأغشى ابيض أبيض العجز فهو أغشى فإن كانت قوائمه الأطه أو ثلثيه ولا يبدأ أصاب البياض حقوي أغشبه عن نذري أي عن قلة أزم لسان عبده وشد السيء الأخلاق أما العضل وكل مأكول هو العدد جمع عدود ثم سكن ذا خبر والقطع كل عدد عدد وعدد وأعدد والجمع منه من عدديه عدد من ذو قصر قصما جز الصوفة قص الشعر عدد الشجرة قضب الكرم قصف العنب جرم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 حز لحما ثم جز الصوف إذ قص شعرا ولا ولأشجار عضد قضب الكرمة حقيقا قطف العنب حفظ دا ولا تعبأ برد جرم النخل وحقا قد قلما إذا يابس النبت حصد وحديدا فلح حضبته ولا تنس منه رطبا إذا خضب قطع الثوب وجاب جيبه وحز النعل وقل في السير قد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 فني ورحمة وميل عطف والابط والجانب كل عطف جمع عطاف اي رداء عطف او صار من مهند ذي بتري كل عفيفة تسمى عفة اما عفاف النفس فهو العفة والمرأة العجوز تلك عفة وما بقي بالضرع اي من بر العرق والضرب اسم كل عفج ثم المعا بالحركات عفج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 البوغاء والدقعاء التراب الرخو الرقيق الذي كأنه ذريرة الثرى التراب الندي وهو كل تراب لا يصير طينا لازبا إذا بل المور التراب تمر به الريح فتراه في وجوه الناس وجلودهم وثيابهم يلزق لزوقا الهابي الذي دق وارتفع السافيات التراب الذي يذهب مع الريح الجرثومة التراب الذي تجمعه النمل عند قريتها العفاء التراب الذي يعفي الآثار أن القح النخل يقال عفرة أو شابه اللون التراب عفرة لم يكن ذا ذعري مرقة مع بعض لحم قولوه في مستعار الققد قلادة بالجيد تلك عقده في نطقه لم ينتج نتاج خير ضرب ثياب أحمر إذا كان المال ضيعة ومستغلة إبلا وغنما فهو نافه وتيلاد وإذا كان مكتب وإذا كان لا يورث بذلك لأنها تعاقر الدنزمه زمانا فائم جامع وأكثر ما سواه صفات تشمل بريحها القوية فيها غش الخندريس العقار الشارب مقطب لها فكأنها ويقال بل التي تقهي صاحبها أي تذهب بشرق اللغة انتهى عقص ضفر شعر عقصة كيره وعقده القرن تسمى عقفه تعقد فوق جبهه من شعر من لم يلد عقيم عقام وجمع كل منهما عقامه وسيئ الخلق هو العقام كذلك الشديد وافتح تسري حوز وجمع والتباس عقل والموت والصرع وام العقل فهو اللئيم وهو ايضا عقل وبلده وجد قوم غمر قوله وأما العكل فهو اللئيم إلى آخره فائدة في اللؤم والخصة واختلاف أسماء اللئيم إذا كان الرجل ساقط النفس والهمة فهو وغد فإذا كان مزدر في خلقه وخلقه فهو نذل ثم جعسوس فإذا كان خبيث البطن والفرج فهو دنيء، فإذا كان ضدا للكريم فهو لئيم، فإذا كان رزلا نزلا لا مرؤة له ولا جلد فهو فسل، فإذا كان، فإذا كان مع لؤمه وخسته ضعيفا فهو نكس وغصن وجبس وجبز، فإذا زاد لؤمه وتناهت خسته فهو عقل وهو ما في النظم ويسمى أيضا قدحلا وزمخا.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 قوله وعدل عكم فائده في اسماء الجوالق الجوالق الكبير غراره والصغير عكم والمشرج خرج والمطول كرز انتهى واثر وكل صلب علب من ليس يرجى ما لديه علب ومنبت السدر واما العلب فالضب وهو حيوان بري اطعامك البهيم فهو العلف وكثرة الشرب وأما العلف فهو الكثير الأكل ثم العلف شجرة كالكرم أو بالكسر قوله شجرة أي يمانية ورقها كورق الكرم يجفف ويطبخ به اللحم عوضا عن الخل انتهى رعي وشتم خرق ثوب علق والخمر والشيء النفيس علق جمع علوق ذات عشق علق أو ناقة تشح أي بالدر قوله تشح أي على ولد تعالبي إذا عطفت الناقة غيرها فرأمته فهي رأمه ولكنها تشمه ولا تدر عليه فهي علوق انتهى بالعلق مرة الدباغ على قبل أكثر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 التامور دم الحياة المهجة دم القلب الرعاف دم الأنف الفصيد دم الفصد القضة دم العذرة أي البكارة الطمث دم الحيض العلق الدم الجامد أو الشديد الحمر النجيع الدم إلى سواد الجسد الدم إذا يبس البصيرة الدم يستدل به على الرميه الجدية ما لزق بالجسد من الدم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 الشعب بفتح الشين أكثر من القبيلة ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ وعن غيره قال الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العشيرة ثم الزرية ثم العترة ثم الأسرة انتهى قوله هو العمارة أي بضم العين لا غير اسم لما يؤخذ من الأجر على عمارة الأرض انتهى لناقة فارهة قل عملة ولخيانة وأم العمله فاسم لما يعمل ثم العمله لأجر عامل فكن ذا فكر رعى البهيم وحده أي عندا من خالف الحق بعلم عندا تجبر السلطان ظلما عندا عويند ماء بني نمير سير وإغلاق كبابا عنك أصل وباب والعظيم عنك وقد أتى جمع عنيك عنك منعقد الرمل بماء القطر ومرت العهد الأمان عهدة أول غيث الوسن وافتح عهدة ورجعة وضعف عقل عهدة ولكتاب الإذن أي بالسير قوله ولكتاب الإذن أي بالأي الذي يأخذه المسافر من السلطان انتهى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 أبيض أي مع حمرة والعوس سياقل البيض نعم والسمر قوله وماء فحل فائدة في تقسيم ماء الصلب. المني ماء الإنسان العيس ماء البعير اليرون ماء الفرس الزاجل ماء الظليم انتهى قوله أبيض بيان لأعيس فائدة في تقسيم البياض على ما يوصف به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 فإن خالطت بياضه حمرة فهو أصهب فإن خالطت بياضه شقرة فهو أعيس وهو الذي في النظم فإن خالطت حمرته صفرته وسواد فهو أحوى فإن كان أحمر يخالط حمرته سواد فهو أكلف قوله والعوس سياقل البيض أي السيوف والسمري أي الرماح جمع أعوس وهو الصيقل انتهى عدم حمل لا لعقر عيط وجمع أعيط منيث عيف أو متطاول ونوق عوط سنين لم تحمل بغير عقر قوله ونوق عوط جمع عائط وهي التي لم تحمل ولم تبلغ سن العقر وأكثر ما يكون ذلك من كثرة الشحم انتهى وعطش شهوة در عيمة ثم خيار المال يدعى عيمة زاد ويبة تسمى عومة والعوم قد يأتي بمعنى السير قولوه بمعنى السير أي سير الإبل أو السفينة جماعة مال خيار عين في جمع عيناء يقال عين واسعة العينين ثم العون جمع عوان وهي ضد البكر انتهى باب العين باب الغين وفيه تسع عشرة كلمة شرب بلا تنفس فالغب زيارة في كل سبع غب عاقبة الشيء كذا والغب لمطمئن الأرض والهزبري وشق أرض حد سيف غر والجاهل الصغير فهو غر طير من العراق سود غر وجاء جمع الفرس الأغر قوله والجاهل الصغير الظاهر أن الصغير ليس بقيد إنما ذاك باعتبار, باعتبار الشأن والغالب قال التعالبي رجل غر أي لم يجرب الأمور سيف خشيب أي لم يثقل ناقة قضيب لم تذلل امرأة ذكر لم تفترع روض انف لم يرعى أرض فل لم تنطر عجين فطير لم يختمر رجل أقلف لم يختتن رجل قرحان لم يصبه الجدري رجل صرورة لم يحج رجل مكسع لم يتزوج انتهى زقت طائرا لفرخ غره وغفلة الإنسان تدعى غره وأمة والعبد كل غره بياض جبهة بوجه الحجر قوله وأمة والعبد إلى آخره قال السعالبي كل نفيس عند العرب فهو غره فالفرس غرة مال الرجل والعبد غرة ماله والامة الفارهة من غرر المال انتهى وقوله بياض جبهة الى اخره فائدة في ترتيب البياض في جبهة الفرس ووجهه عن الثعالبي اذا كان البياض في جبهته قدر الدرهم فهو القرحة فان زادت فهي الغرة فان سالت ودقت ولم تجاوز العينين فهي العصفور فإن جللت الخيشوم ولم تبلغ الجحفلة فهي الشمراخ فإن ملأت الجبهة ولم تبلغ العينين فهي الشادخة فإن أخذت جميع وجهه غير أنه ينظر في سواد قيل له مبرقع فإن رجعت غرته في أحد شقي وجهه إلى أحد الخدين فهو لطيم فإن فشت حتى تأخذ العينين فتبيض أشفارها فهو معرب فإن كان بجحفلته العليا بياض فهو أرثم فإن كان بالسفلى فهو الموض. انتهى والشمس إن غابت يقال غربت وورمت آماق عين غربت أو غمضت ألفاظ زيد غربت صارت خفية وذات نكري وزرعك الأشجار فهو غرس ما يخرج الجنين فيه غرس جمع غراس وقت غرس غرس ولفسيل النخل أيذ الصغر وهدف يرمى إليه الغرض والشوق والملال أما الغرض فهو الطري ثم جاء الغرض جمعا لغرضة حزام الخصر لمرة الغرس يقال غرفة هيئته والفعل كل غرفة والشيء مغروفا يسمى غرفة واسم إلى علية كالقصر وكثة النكاح تلك الغسل وما به يغسل فهو الغسل كنحو خطمي وأما الغسل فالماء أو جمع غسول فدري قوله جمع غسول بفتح الغين وهو ما يغسل به انتهى عظيم سرة خداع غش ذا مصدر والاسم منه الغش والغل والحقد وأما الغش فاسم لمن يغش ففهم تسري ستر زئير الثور عفو غفر وقيل للعجل الصغير غفر وولد الأروية اعلم غفر وجاز غينه عن نذري انتهى الوجه الأول من الشريف الرابع من كتاب نيل الأرب شرح مثلثات العرب البقية على الوجه الثاني